إسرائيل في الكتاب لا في الأرض مرتين لا تفسد في الأرض مرتين ولا تعل علو كبيرة فإذا جاء وعدوا له ما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد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 إن أحسنتم أحسنتم لآفسكم وإن سئتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوجحكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرّة وليتبّروا ما على تتبيرة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 جرة كبيرة، وأن الذين لا يؤمنون بلا خيرة اعتدنا لهم عذابا ليما ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير، وكان الإنسان عجولا.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 أنهار مبصرة مبصرة لتبتغو فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان نلزم طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابي القاهم شورا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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً مَّا رَأَيْتَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِهِمْ وكفى بربك بدونه بإعباده خبيرا بصيرا لا كان يريد العاجل تعدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدحورا ومن راد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك ومن راد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن, وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء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 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل وَلَا أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم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 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِتِغَاءٍ رَحْمَةٍ. من ربك ترجوها وإما تعرضن عنهم بتيقى رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا أي سورة ولا تجعل يدك مغلولة للاعلقك ولا تبسطها كل ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة فَتَقَوَّدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إنا ربك يبسط الرزق لما يشاء ويقدر إنه كان بإعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إبلاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا وإنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 ولا تقربوا مالا يتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن الس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 ولا تمشي في الأرض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الغي با طولا كن ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الهانا خرفه قاف في جهنم ف إن قا في جهنم مملو من مدحورا، فأصفاكم ربكم بالبني، واتخذ من الملائكة إنا إثا إنكم لتقولون قولا عظيماً ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لبتغ ولاد العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن, ولكن لا تفطهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بلا خيرة حجاب مستورا وجعلنا على قلوبهم أكن تنين يفقه وفى آذانهم وقرى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده والنوا على أدبارهم نفورا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 لما لمبعوثون خلقا جديدا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 الحمد وتظنون وتظنون إلا بثبون إلا قليلا وقل إبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إيش يرحمكم أعلم أويا شئ يعذبكم إيه يرحمكم أو إن يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود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 وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سَقَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ الطَّيِّنَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَئِنَّ خَرَتَنِي لَئِنَّ خَرَتَنِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا أَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَتَهُ إلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَا تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاء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 أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أما منتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم أما منتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم طاصفا من الريح فيغرق لَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تبيعا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 يلبثونَ خلل فَكَ إلا قليلا سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هو من الليل فتهجد به نافلة لك أي أن يبعثك ربك مقاما محبوظ.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 المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يغوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن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 خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسافا أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف لو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل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 والمهتدى ومن يضل فلا تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميوم وبكما وصما مأواهم جهنم كل ما خبت زدناهم سعيرا مأواهم جهنم كل ما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا, وقالوا أيذ كُ عظَاب وَررفةَ إا لمبعوثون إِا جديدا أَمِرَ وَنَالَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالرُّضَاقَادِرُ الْعَرَائِي يَخْلُق مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمُ أَجْلَ الْعَيْبَ فِيهِ فَأَبَالَ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً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 فقال له فرعون فقال له فرعون إني لا يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزلها أولئك إلا رب السماوات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني, وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائي لسكن الأرض فإذا جاء وعد لا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 إذا يتل عليهم يخرون للذقان سجدن ويقولون ويقولون سبحان ربنا إيمكن وعد ربنا لمفعوله ويخرون للذقان يبكون ويخرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قولوا دع الله أو دع الرحمن.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 کبیره تکبیرا